الله تكتب الشيخ ربيع الله يحفظكم. الله من هذا السؤال لا حادث أيضا وكما سؤال من أحمد عن إسحاق بالرغمية رحمه الله فقال يسأل عن إسحاق بل أنا أسأل بل إسحاق يسأل عندي وأنا تكرمت قبل في أول كلامي ان ما اعلمه من الشيخ ربيع اتقو الله وما زال ما ذكرته في نفس حكنا الى هنا وكلمته التي بلعني عنها ما بلعني ما شك انه لما يجيب انسان محبة له ودعاء له